from the and to that man and to that man in uh لكل أَمْرٍ فَاصِيُّ الله الله محمد من خَشِيَ وَحْدَهُ وَكَمْ <تصفيق> أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمُ مِنْ قَوْمٍ ويني نيري بيس بس ام ويني دبا سوي ਵਾਗਾ ਕੁੰਡਨ <inaudible> One day I'll find my والله العبد على الحسنين والله, عميقين والله عميقين. عميقين الله عدو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 لا كمان <سكين> علينا Thank <laughs> you. تأتى لهم من باقي وَالرُّسُلَ وَرْدِيَ عِثَانَ I'm a miracle, I'm tamah elfanyi بنيكم قوموا هو ابو زكريا هو ووسعنا في <تصفيق> الخنوع على ال Oh, for the mania! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, وَجَعَوْا أَنَا وَالْحَلَقَ الْحَلَقَ الْحَلَقَ الْحَلَقَ الْحَلَقَ الْحَلَقَ أرض بات ذلك دعا الله أكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم انا كلنا نفسنا نسمع دول بس امو Hayatın ne de down my Allah'a Allah'a emanet فَقَالَ لَعْنُمَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَبَ الْمَلِي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ربك لربك الذي خلقه مرحبا <تصفيق> Thank <laughs> you.